رصيدك خمس ريال احيانا تنال الرسالة الجائزة واحيانا لا تنالها قمار واضح له قرنان والرسالة خمس ريال اذا جبت على السؤال تاخذ سيارة بي ام ثمائة الف او غير ذلك المساكين تبدأ اتصالات من ملايين الناس يضرب ملايين في خمسة اكلوا مليارات ثم في مقابل ذلك سيارة ثلاثمائة ألف قال لها في زعمه خلت روح السيارة ما في معنى ثلاثمائة ألف لكن وراي مليارات أخذها <تصفيق> <تصفيق> هذا الآن خبر مهم يقول يعرف واحد شغال وش يقول شفت كيف الان هذا خبر بسند عالي هو اخ هذا طالب علم الان معنا يحضر وما اظنه يكذب لان طلبة العلم ابعد الناس عن الكذب يقول انه يعرف واحد في نفس الشركة يقول فاذا فزنا بالبي ام احد المشتركين يفوز يعطونه الجواب شوف بعد ما ياخذون الملايين بعد استفسروا في الزبون يعطون الجائزة هذه توزعونه ايش بينهم. ترى الجواب كذا وفازل خالد الغامدي الى اخرى وهي كلها تمثلية ويوزعونها فيما بينهم نعم في بعضهم يصدق لان انا شهد شاهد شهد حادثتان صدقوا فيها اما حادثة فحادثة اخي شقيق لي كان يدخل في السوبر ماركت مرة بالرياض فقيل فيه سحب فسحبت له جائزة لنكون بحوالي مئة وخمسة ألاف يحدث هذا وآخر كان معنا في الهندسة قبل ندرس علم الشريعة وأخذ سيارة أيضا بتسعين أو نحو ذلك يحدث لكن المساء المتدل هذه قمار لكن المساء الذي أخذها أخي يفتون العلماء أنه ليست قمار كيف؟ تدخل في سوبر ماركت وتشتري سواء اشتريت او ما اشتريت يقول لك هذا كوبون اسحبه. اما اذا كان المحرك للشراء الكوبون صار بيع غرار لا يجوز اما اذا اعطوك كوبون قالوا اكتب فإذا كتب فحينئذ يأتي السحب فتأتي السيارة من نصيبه من غير أن يقصد الشراء من أجل السيارة فلو فعل صار بيع غرار يقول أحدهم أنا عارف في مسرعة ذات فيه سحب خلني رح اشتريه لأنه أقل شيء خمسمية ريال لازم اشتري خمسمية ريال حتى يش اسحب كوبون هذا واضح حرام نه غرر فيه سوق ماركت آخر أي واحد يجي يعبر يقول قرعة والأسل معروفة والأجو تقريبا معروفة المهم يقول قرعة من جاءت القرعة وهبناه سيارة نعم وقصدهم بذلك النفع أن تشتهر محلهم يعرفون الناس كثير يتون عشان يعرفون السور ماركت هذا يعني يعرفون الناس المكان المهم فهذا النوع يفتي فيه البعض لانه يعني لا بأس به مثاله الاواني التي تأتي مع جائزة مع البضايا بكل غرض في شراء البضاعة بيأتي الجائزة تبعا لا قصدا فقالوا هذا لا بأس به لكن إذا اشترى البضاعة من أجل الجائزة هذا غرر لا يجوز ومن ذلك يعني من السحت المسابقات سبقة ثقافية من أول من اخترع المصباح اختيار من أول من وطأت قدماها أمريكا متى افتتحت إلى آخره آخر شيء سحب مئة ألف سيارة هذا سحب مسابقه ثقافية في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي قال لا سبق إلا في ثلاث في خف أو نصل أو حافر المسابقة الثقافية ليس منها بل بعض العلماء أجاز المسابقة العلمية لإثراء العلم ابن القيم وخولف والصحيح انه ما يجوز حتى في العلم نعم في المسابقة الثقافية سحت لان النبي بين الجائزة تكون في ثلاثة اشياء في الاشياء المعينة على الجهاد الخف والنصل والحافر فلا يجوز فيما سوى ذلك من المسابقات وما اكثرها ما اكثر هذه المسابقات التي بسبب ذلك فإن كانت لك السور ماركت سوى مسابقة وحط عليها جائزة أيضا ما يصرح لنا مسابقة والمسابقة اللي فيها جائزة النبي استثنى ثلاث أشياء فيها الخف يعني سباق الهجن سباق الفروسية ضرب البنادق الهدف يساوي الأسهم لأنها أشياء معينة على الجهات تدرب على الجهات فهذه الأشياء الثلاث مستثنات وما سوى ذاك فهو قمار كما أفتى صاحب التحفة أو بين ذلك شارح الترمذي تحفة الأحوذي، فهذا من السحة المنتشر، نعم بين كثير من الناس، نعم أي في محطات يعطون موي وناديل، بعض العلماء كالعلماء العثمانيين يقول الشيء الذي جاء تبعا لا قصدا لا بأس به. انت قصدك تبعب ببنزيم فجاءك المنديل تبعا لم تعب بنزين من اجل المنديل فانت الفرق، فقالوا هذا لا بأس به اخرون مثل شيخنا يقول لا هذا فيه اغراء بالإيش بالمحطة والنبي قال لا ضرر ولا ضرر فسيضر المحطات الاخرى فسيأتون عند هذا ويتركون الرزق ويتركون ارزاق فضل العبي بقوة الله المحطات الأخرى من جميل من هذا فيصير إضعاف لإخوانه ولا ضرر ولا ضرار نعم على كل حال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه نعم فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن السحط بيع الأجهزة التي تحتمل خير وشر لكن يكون الشر هو العام فلا يجوز بيعها مثلا التلفاز قد يسمع فيه خير وقد يسمع فيه شر لكن عامة الناس ليش يستعملوه تمثيليات دعايات يسمحون يشوفون المرأة متبرجة ترق الأخبار ما عليهم فسيستعملونه غالبا للشر فيكون بيع وحرام. لأن السلف نهوا عن بيع السلاح وقت الفتنة السلاح يجوز لأنه سلاح ذو حدين اللي هو شو سكين مثلا لكن الناس يقتتلون تبيعهم سكاكين فهذا في الغالب أنهم يستعملونه للذبح فيما بينهم فلا يجوز البيع بيع السلاح وقت الفتنة لأنه سيستعمل في الشر نعم فهذا من السحت وقد أنعم الله علينا بهذه الآية انزال هذه الآية التي تعلمنا من خلالها أنه يجب أن ننشر بين الناس الأشياء السحت الأمور السحت التي يأكلونها حتى نوافق قول الرب سبحانه وتعالى في كتابه لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإذم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فمذموم من رجل العالم أو طالب العلم أو حتى العام الذي عنده علم أن يسكت عن المحرمات أن ينشرها بين الناس في السحط يجب أن يتكلم بحسب المقتضي في ذلك حسب المقتضي في هذه المسألة المنتشرة بين الناس ومن السحت. المنتشر بين الناس أن يبيع ما لا يملك وهذا لا تحصي في الأسواق خاصة في أسواق الكمبيوترات فيأتي ويقول أريد هذا الكمبيوتر في النموذج أمامه فيكتب أنه 9000 أو 4000 ويسجل فاتورة ويتم البيع وهو ليس عنده في المعرض يدبر له اياها من زملائه في في المحلات التي بجانبه يدبر له اياها هذا حرام البيع حديث حكيم الحزام ماذا قال لا تبع ما ليس عندك فالبيع باطل لا يصح وهذا سحت فلا يحل اخذ المال الذي هو من طريقه من طريق بيع ما ليس عنده يجب ان تكون البضاعة عنده يتملكها في حوش سواء كان سيارة ثم يبيعها والذي يفعله يأخذ وعد عليه يقول غدا اشتريها مني والوعد ليس بعقد ثم يأتي غدا يفلل يسلم البضاعة ما يكتب فاتورة ويكتب عقد بيع وعد فقط يقول غدا تستلمها ان شاء الله تعال جي فلوسك معك يجوز فيتملكها واشتريها الاخر بالفين ويبيع بالفين وخمسمائة اشتاه خمسمائة هذا وعد والوعد جائز لكنه يعقد عقد حرام عليه انه يعقد وبعد ما استلم منه السلاة هذا يسمى بيع العربون يعطيه حوالي مئة ريال عربون واخترب العلماء في بيع العربون فبعضهم يقول جائز لورود أثر عن عمر في ذلك وبعضهم يقول غير جائز لوجود نهي نهى النبي عن بيع العربون لكن الحديث الذي جاء في البيع العربون اسناده ضعيف وعلى ذلك إذا تراضي في قرآن المئة إذا ما جيته لك خلاص لا بس بيعا تراضي وهبه ولأنه إذا قعد يومين ربما جاءوا زبون وكسب منها فيكون فوت عليه مصلحة البيع بالتأخير الذي لا داعي له نعم فإذا تراضوا على المئة ريال هذه أن يأخذها منه عربون بحيث إذا ما جيت تراخذها عليك فحينئذ من طيب نفس يحل هذا المال لأنه من طيب نفس ولأن النبي قال المسلمون على شروطهم صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم ومن ذلك ما تأخذه الكوفيرات في النمس و أظافير المستعارة والرموش المستعارة وقصة الولد ونحو ذلك في الكوفيرة والمشغل يأخذ مال حرام إذا نمص تشتغل بالنمس الفلبينيات العاملات سواء كنا من الفلبين أو من الشام أو من أي مكان عاملات ينمصن عاملات يشقرن التشقير على الصحيح أخية النمص وكذلك قصات محرمة في قصة الولد فما يأخذه رئيس المشغل بعمل العاملات فيه حرام وسحب لأنه في فعل شيء محرم لا يجوز له أخذه نعم ومن ذلك بيع الملابس المجتملة على الصور فلا ينبغي بيع الملابس اللي فيها صور صور آدميين وذوات أرواح فإن الصور من أشد المحرمات قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون المضاهون لخلق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز بيع الفلايل الأولاد اللي فيها صور أما نوعب الأطفال نعم فإذا كانت على صورة بحيث لا يظهر فيها الوجه ويومه منحوت إنما من عمال البيت فلا بأس بشراء الدمى أما الدمى المنحوت كبار به فإنها لا تجوز كما قيل لأن ذلك لم يعرف ولم يتثبت فيه من لعب عائشة التي أقرها عليها النبي فليس فيها أنها كانت تلك اللعب وإن كانت قالت بناتي ليس فيها أنها منحوت كبار بها كذاها رقبة ولها معالمها كذا كأنها بني آدم ومن الأمور القبيحة المستقدرة ما أعرنته الشركة الصينية قريبا من إنتاج الدمية التي صبغت بقالب من التماثيل الشمعية فصارت كأنها حقيقية تتحرك ويضعون لها فرج فتستعمل للمتعة المحرمة نعوذ بالله فنسأل الله هل لا تأتي أسواقنا ونشكر الله على فضله بهذه الحكومة التي إن شاء الله تمنع على في البحرين فتحت إمرأة محل لبيع هذه الأشياء المحرمة من المتعة المحرمة وأكلت وأخذت انتقاد وأخذ في انتقادها انتقادا لاذعا شديدا في الصحافات وغير ذلك لكنها افتتحت محل في الخليج في البحرين والبحرين قريب لكن هذا عنهم إن شاء الله في مملكتنا بعيد أن يفتح محلا لهذه الأمور المحرمة نعم ولاة الأمر كالأمير نايف مشكورا قال لن يبطل يعني عنده عمل الهيئة أو أن تسوق المرأة السيارة ما دامه حيا يرزق فهذه الأعمال لا شك أعمال قدرة ولا واكل المال فيها سحت وهو شراء مثل هذه الدمى التي لو قدر انسان ربما يخرج الى الصين فيقول هذا جماد فيجوز ان اتلاعب به بالحرام بدل الاستمناء فيقال هذا حرام قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين أن يشتري دمية فيها فرج مركب للمتعة الحرام فإن هذا لا يحل ولا يقال أن حل كما ذكروا السفهاء هؤلاء قالوا إنما صنعنا ذلك هذا الصينيون الجهلاء وغنمالهم بس بس يجيبون يبرر يقول لأصحاب الشخصيات الانطوائية سبحان الله العظيم كيف يعني يقصد يقصد الكافر هذا لأنه فيه بنات فيه رجال ما يعني عنده علاقات لأنه انطوائي ما يقدر يتعرف على فتاة عنده جرأة يقول لها من أنت وتعرف عليك ونلتقي إن شاء الله ما عنده جرأة فيكون في بيته فما يستطيع يزني لمدة 20-30 سنة حتى يموت وما زنى فهذا شخص انطوائي نجيب له دمية في البيت يزني بها شوف الجهلة نعم وليس كما يقال بعد الكفر ذنب ليس بعد الكفر ذنب إن هذا من السحت بيع هذه الأمور نعم بيع هذه الأمور تعتبر من السحت المحرم والذي لا يجوز ولا يحل تعطيه طيب ومن السحت أيضا بيع الباروكات الباروكة هي شعر مستعار تضعه المرأة على شعرها مغة الزينة وأما ما أفته العلامة بالعثمين رحمه الله في جوازها فقد خالفه الشيخ العلامة الشيخ العلامة والعلمة والعلماء اختلفوا فلا نستجيز ما حرم الله بكلام أهل العلم لأن هذا كما قال عمار بن ياسر إن عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة وإن الله ابتلاكم بقولها الذي تأولت فيه خالف السنة في مسألة كذا ليعلم تتبعون قول الله ولا قول عائشة ابتليكم الله وكذلك لما يفت الأفاضل فتوى <تصفيق> تخالف فيبتلين الله بها هنا نتبع أم قول الله يبتلينا سبحانه نعم فيجب أن نتبع قول الله سبحانه وتعالى من غير مجاملة لأحد من الناس كما قال في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما من الله لقوم نعم يقنون راجعا أو يعلمون نعم ما مقدار الربح الذي يجب أيع الا لا يتجاوز في البيع أكثر شيء رأيته في السنة ما يسمونه بنسبة 100% يعني مثلا اشترى السلعة ب ألف يبيع ب40 ما سوى ذلك مع النظر وتأمل أنه فتحنا الأمر ما هذا فيما إذا لم يعرف أنه ب20 فإن في حديث الظن البارقي أن النبي بعث رجل قال له خذ وكله قال اشتري لي شاة بالدينار فذهب وهذا فيه أنه لا بأس يعني يعني للعالم أن يكلف بعض أصحابه بمهمة ولا يعتبر هذا كما يفهم البعض أن هذه عبودية للعالم الشيخ بستعبذني الشيخ شلون نعم فالنبي كلفه صلى الله عليه وسلم قال اشتري لي بيش هذه الشات بدينار فأعطاه دينار فذهب هذا الرجل واشترى له الشات بدينار طيب واش فعل الشات باعه بدينارين فجاء للنبي بشات ودينار فدع له النبي أظن قال حتى لو أخذت حفنة من التراب صار الذهب لأنه دعاه فيه وفي هذا حقيقة دعوة الخدمة الصالحين نعم لأنك تكتسب دعاءهم وقد تجاب دعوتهم فيك تدخل في الجنة الله يجزا خير الله يدخلك الجنة نعم فحين أيضا تستفيد منهم الدعاء فهنا النبي ما انكر عليه ما قالوا ليش ما تقول لهذا الذي اخد دينارا في الشاي انك اشتريتها بالنار جاز ما استفصل منه النبي فهذا اشتريت سيارة بمئة يجوز بيعها بمئتين الف عم لا بأس هذا اكثر ما جاء في الربح طيب أبي عنده سلاح قديم ليتعلم الرماية ويعلم أبنائه فهل في هذا الأمر حرام لا بعدما من مرخص فيه ولي الأمر لا يمنعه خليهم يعلمهم الرماية طيب ما يدري تعرفون الحرب متى تقوم ولا والذين كفروا لا يؤمنون والله لا بأس إذا أذنى السلطان بالسلاح ورخص فيه وتعالى علم أولاده الرماية استعدادا للجهاد متى يأمر الإمام بالجهاد قد يأمر في لحظة يقول انفروا يا جماعة يكون عنده استعداد نعم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض هل المسابقات المدرسية من السحط لا شكنا من السحط نعم سابقة التفاصل أجب على الأسلات الثقافية الجائزة كمبيوتر لا إله إلا الله ثم يتسابقون ولا تكون في خف ولا نصر ولا حفر فهذا من السحت لأنه قمار قالت هي كبار العلماء مباراة الكأس الدوري قمار لأنه لا يجوز إلا في الخف والنصر والحفر كما قال النبي قمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول سامي جدا ما رأيكم في من يركز التربية على الذكور دور الإناث أو العكس لا خطأ ينبغي في التربية أن يهتم بالجنسين لكن جنس الإناث الاهتمام فيه أكثر بأن غواية البنت أشد أخطر من غواية غواية الولد تعرفون ولد متسك ربما ما أود وسامه نعم يدخل في حي، فيضرب ربما بقباقيب النساء، إنه مفطورة المرأة على الحياء وعلى ترك التجاوب مع الرجل إلا مع النسّ الزوج. فلذلك تأتي حالات اقتصاب في أمريكا، تتعجب، تتعجب لما تشتكي المرأة الشرطة فلان اقتصبني وهي كل يوم نائم مع عاشق، شيء عجيب. ليش؟ لأنها مفتورة على عدم الرضا مع من لا تحب في شيء مركوز في نفسها لحينئذ تأتي هذه القصة الغريبة تجد كل يوم مع معاشيق ثم تشتكي الشرطة فلان حاول اغتصبني نعم أو تشهر قضية الملاكن فلان اغتصب وهم كلهم ضايعين أصلا وعندهم من الإشباع المحرم ما يندله الجبين كما يقال ومع ذلك تأتي عندهم قضايا مشهورة اسمها الاقتصاد نعم فأما إذا غوت البنت وأصبحت تبيع لحمها وأصبح رحمها رخيص فإنها أخطر فأغرت هذا وهذا وهذا وهذا فإن الغالب يستجيب لها إلا المتمكن الإيمان من قلبه نعم فغوايتها أشد وأخطر فمن هذه الجهة ينبغي الاهتمام بها من جهة اللا تمكن من شاهدة المسلسلات اللا تمكن من ذهاب لصديقات السوء الى اخره لان غواتها اخطر نعم واكثر ما يفسد البنات كما ذكر ابن تيمية ما تفعله الام او الجد والجدة كما ذكر في السلس الشرعية يأتي الاب ليعاقب، ثم يتأتي الجد او الجدة لا تشدد على البنت الى اخره يا شيخ اتق الله يا شيخ أو كما يفعلون نعم فهذا كله تعاون عن إثم العدوان لأن العقوبة تمنع أو تردع من الجنايات من الزنا والفواحش فإذا تركها من غير عقوبة تأخرت ذهبت عن بنات ما يعرف منهم إلى آخره فعاقبها يجب الأم أن تسكت وعاقبها وتسكت الجدة ويسكت الجد حتى لا تنتشر الفواحش في الأرض. نعم ويقوم الاخر كبير مقام الاب اسره مات فيها الاب بنت قالت الحمد لله ابوي مات الان افعل لا الاخر كبير يوم يجوز له ان يضرب مكان الاب ويأدب البنت صارت تخرج وتذهب لانه هذا ضروره وكيف كيف تؤدب تقول ابوي مات خلاص افعل كما تعرف على الشباب افعل كما اريد لا لابد من جهه راده على الشرط مو معقول كل ما خرجت يروح تسعة تسعة تسعة اختي تاخرت تعالوا ما هو معقول يجيبونك في كل شيء ضرورة من تأديب الأخ الكبير هذه مثل الضرورة نعم لا يقال حين إذن أن لا لا خلاص الشرطة عندك الشرطة كل شيء اتأخرت اتعرفت على المادي منه حين إذن لو ملكت الشرطة إغلاق نعم التسعة تسعة تسعة راعوا منك لأن ما هو كل قضية يدخلونهم ولا حين إذن تبقى كذة أنه يقوم مقام الأب في التأديب والضرب والنهر ونحو ذلك إذا لزم الأمر لكن بالحكمة يتصرف بالحكمة طيب السلام من فرنسا أريد منكم نصيحة فيما يخص كتاب فقه السنة لسيد سابق يا أخي ما وفق سبحان الله لي ما عرفت الحديث تستدل بحديث ضعيفة فاخذ تماما منه لتعرف الحديث الضعيفة لفق السنة نعم الذي في فقه السنة فاخذ كتاب العلامة الألباني لكن العلامة الباني ما حقق كل كتاب فقه السنة جسد الظكاة أو ليه فعندك كتب فيها غنية عن فقه السنة كالعمدة أو غيرها اخذ شروحات العلماء عليها طيب فرنسا عند دخول المنزل ااا اولا سؤال من نيويورك هل يجوز تصوير صفحة لصفحات القرآن وضعها في الجيب لحفظها وتلاوتها لا بس صور صفحة من القرآن كل يوم تحفظها طيب هذا واختراح جيد خلاص عندك ثلاث صفحات حطها في جيبك هذه عندك من بعد صلاة الفجر الى الليل تسميها للزوجة كل ما تجي في الصلاة تنتظر الصلاة تفتح الثلاث صفحات لين تحكمها ثم تسميها في اخر الليل بس عند دخول البيت المهجور سلموا على انفسكم ابو قال مجاهد او غيره انك تسلم سلامه على عباد الله الصالحين او كما جاء لكن نحتاج الى التثبت من ذلك ومعرفه صحه الحديث وجد في هذا طيب نكتفي بهذا القدر يقول ما حكم شركه غيري مناسبه طوال خمس سنين اعطت عملاء رسائل مجانيه لا ما في مانع أعطتهم رسائل مجانيه خذوا رسائل مجانيه هذا ما في مانع تبرع اذا التبرع ما يعتبر سحت في هذا الامر والله اعلم وصلى الله على بن محمد